الصلاة جامعة. الصلاة جامعة. الصلاة جامعه. الصلاة جامعه. الصلاة جامعه. الصلاة جامعه. الصلاة جامعه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل صوم. ان يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما صلاه الخسوع صلاه الخشوع فلم ما كُتِبَ عليهم القتال إذا فريقٌ منهم يخشون الناس يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. إن الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فكبروا وصلوا وادعوا الله وتصدقوا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما قناة الأعفاس الفضائية يقدم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما بالتعاون مع حامل المسك من الكويت وابن الخطاب من السعودية وهاي كواليتي من مصر فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله صلاة الخسوف لسورة النساء ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي استقيموا واستووا تصلوا واتدلو